إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 أَرَأَيْتَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا معكم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 يجعلون صابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَشِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ ذَكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَإِذْ وَعَدْنَا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك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 والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله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 قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا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 بلى من كسب سيئته بِهِ به خطيئته بِهِ به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 وذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْبِكُونَ دِمَاءً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 أفكلما جاءكم رسول بما لا, تهوى بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلظ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 قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل من قبل إن كنتم مؤمنين لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يامركم به ايمانكم بيس ما يامركم به لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ مَذْهَبَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 فثارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خائفين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 وَوَصَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي يَا بَنِي يَأْنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمُونَ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 ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك مِنَ العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم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 ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات 119- وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 110- أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْنَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُغْفَرُونَ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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصري في الرياح في والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون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 فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إياه تعبدون.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 اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار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 بعدما ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مصير جنفا أو اثما فاصلح بينهم فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 ولتكمِّرُ العِدَّةَ ولتُكَبِّرُ اللهَ على مَا هَدَيْتُم ولعَلَكُم تَشْكُرُونَ وإذا سَأَلكَ عبادِي عَنِّي فإنِّي قريبٌ أُجِيبُ دعوة الداعِ إذا دعَان فَلِيَسْتَجِبُ لي وَلْيُنَنِّبِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون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 فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي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 وَلَا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَن يَرْتَدَّدٍ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُّ وَهُوَ كَافِرٌ فَيَمُتُّ وهو كافر فأولئك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 فإن طلقها فلا جناح عليهما فَلَا جناح عليهما أن يتراجعا عليهما أي يتراجع إن ظننا إن يُقِيمَا حُدُودَ يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 والذين يتوّفون منكم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ يترّبصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة فإذا بَلَغْنَ أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالو تملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم سعة من المال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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لن في لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويمين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 يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفعون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون من انفقوا من ولا اذلهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والادار كالذي يوفق ما له رآء الناس ولا يؤمن بالله ولا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذي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 ولا تسأم أن تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجياله ذالكم أقساط عيد الله وأقوم للشهادة وأدنى ترتابوا إلا